هو أقسم عند الله فإن لم تعلم آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله الموعقين منكم والقائلين لإخوانهم هل مئلين ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحَّة عليكم.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 قديرا يا أيها النبي قل أزواجك إن كنت تردنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتيح وأسرحك سراحا جميلة وإن كنت فَتُرِيدُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ قِنْطَ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يضاعف, يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ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 والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات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 فملك عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحهن فمتعوهن وسرحهن سراح جميلة يا أيها النبي إن أحلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك من ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي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 بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.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 ان تَبْدُوا شَيْئا او تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جِنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا, إخوانهن ولا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيداً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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنا أي يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم لئلا ميأته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفو أخذوا وقتلوا تقتيلا سُنَّة اللَّهِ فِي الَّذين خَلوا مِن قَبِلَ وَلن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبديلَ يَسألك الناس عن الساعة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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين ادم وموسى فبرؤاه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورًا رحيماً